بسم الله الرحمن الرحيم والمرسات عرف فعاصفات عصفح والشرات شررا ف الفيقات فررق ف الملقيات ذكررا حذرًا أو نذرى إن ما تعدون لوقعع فإذا النج طسة وإذا السمفرجة الجبال صفف وإذا الرسل أوقت أ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 ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإلو يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون